أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون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 Altyazı وإن شأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهم وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطون ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون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 إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيمنا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها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 إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذين جآء من القوم الظالمين وقل رب أنزلني مسلما مباركا وأن خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتنين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 هذا إلا بشر مثلكم.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 إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَدْعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قَالَ رَبِّ صُرْنِي بِمَا كَذَّبُون قَالَ عَمَّا قَرِيبٍ لَّيُصْبِحَنَّ نَادِمًا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 ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلا تترى كلما جاء أمة تبوسونها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضه وجعلناهم أحاديث وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ مَرْيَمَ وَأُمِّهِ آيَةً وَأَوَيْنَاهُما وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ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 كل حزب بما لديهم فرحون فدعهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نبده به من مال وبنين من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم يا ربيهم يؤمنون والذين بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا قلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجئون لا تجئون يوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت هياتي تتلأ عليكم فكونتم على أعقابكم تكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمُ الْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنْنًا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 ترابا وعظاما إن لم بعثون لقد عدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون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 هَذِهِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُرْ عَبِّ إِنَّمَا مَا يُعَدُّون رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الضَّالِّينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُ لَقَادِرُونَ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ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 فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم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 خرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون.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 قال الَّذِينَ اسْتُمِنُّوا إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّنَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا اخر لا برهان له به لا برهان له به فانما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقرب رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين